الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله يمشون بسيئات اعمال لمن يهدي الله فوق المهتد ومن يضل فلنتج له وللمرشده اشهد ان لا اله الا الله لولا شريك لقشر محمد رسول الله من سلك وفاز فاز بجنات النعيم ومن حل عن يمينه في صار الجنه الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان تلقى الحديث كتاب الله وخير راديته محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ما في النار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجلو خانه الله في توضيح احكام من بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان رحمه الله اجتي نفك وريسه وامي سلمى رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امراه نشد شعر رأسي اف انقضه لغسل غسل الجنابه وفي روايه وهيضه قال فقال لا إنما يكفيك أن تحكي على راسي ثلاث عديات رواه مسلم عند أم السلامة رضا يقال سبقية فمية تن بكسيال يغنبري خيك وتم أمن أعفت يكم بكسيخم تن دكم دك مركزي أبعا قبو لغسل الجنابة آيا لابو كان إذا نعفت كسيكان مكمو ينكمو للرواد لابو حيضي فقال لا جينا خير بل كسيه زالان أبو بصر الداب كب وهذا بس بست اشد شعر رأسي شد الشيء قواه وأحكمه والأقدة أحكمها وأدقها. طبعاً توركيدا يعني كذلك يعني الشعر النبي نقض, نقض الحبل أو الشعر حل إبرامه وعقله وله الاستثناء. أفعى نقضه يعني بقولي أفعى نقضه هل نقض نقض الحبل أو الشعر يعني نقض حبله حبل كي المشاهم تويان الشعركة يعني تقول حل إبرامه وعقده يعني إذا كان كذيتوا يكفيك يعني بس كفى, كفى الشيء يكفي كفاهة حصل به الاستغناء عن غيره فهو كافي والمراض يغنيك الهتي من نقض شعرك يعني كافية بس أوقيت يدقي يعني تحتي ثلاث احتيات بتاء المثلث يقال حثيت وحديث لغتان مشهورتان والحديث هي الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء وغيره يعني بقى دونس يعني ما يقدّم الحذاء ولا عدم وجود نقض الماء شعرها للقصة من أو للقصة من أو المودة هذه ما مستميش كوا وفي النبي كزيكا خوي لك كاتب ولو سيكون لبوزن ابدي لبو عيبي دوومي لبوزن ابدي لبو عيبي دوومي لبو عيبي يا نو عيبي يا نو عيبي حد داخلات علماء اوستبهذقوا لها سنته عدم وجوب نقل المراه دي شعرها ليبقى واجبن يا كوا هذي التوكر دكان بكاته لا بو زعب دي ان بو حيغري دوه مكتفا على الراس بس سيده بس بس الخوي نك لولاي اهم او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 واللي رجع على الخلب انه قلبي يسجل تمام هذه سيد انا لو يركن كذا او بر اه اا على يدل الحديث على ان للمراه تشدد شعره راسيا درس ضمن دل بالغي لا سنهوي كافه تواني ولم يبين صفه الشد هل هي طبره او تعكسه وهذه عاد لا ده لها في العبادة فالعادة التي يعمل الناس يعمل الناس وليست مثل الخاصة من الكبار يجوز فعلها حيث ذي نصل خلاب العلماء كانت عبادة اذنية فرسي كوه كونية كليتك الريالي كتك ريالي كتك ريالي, ريالي. خلاب علماء بذي نصل قال في الشرق الكبير لا يجب على المرأة نقض شعريا لغسطها من الجنالة الرواية واحية ليه ذي الوارس اذنية نصل آخر كذلكاني بكاتها كاذي خلتها شو هذا لزمامت، ولا نعلم في هذا خلافا، هذا خلاف ما ندي ترسبوي إلا عن ابن عمر والنخعي، يعني ابراهيم النخعي ولا نعلم أحدا، وأفقههما وأفقهما على ذلك، إلا أدوان وانقطيع كتجمع وافقه أدوين خليلا ولم يكن، لما رود لم ند كاتيقول يقلا خليفا كان. باويقعد بإمام الملك قتي الإمام ماذا بتشي دعني تقدرين ما مالتشي ابن عمري ابن عباسي ابن عباسي ابن ابن <سؤال> <نمتلك> ابن عمري هل سيكون هناك من لو لن أعلم أنه يدعي من أول ماء ويأت من أول ماء نبرا إخواني نبرا إخواني نبرا إخواني ويأت ولا نعلم أحد وافقهم على ذلك لما روت أم سلم أنها قالت يا رسول الله إني إمرأة أشدش على رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا إنما يكتر أن تحدي على رأسي ثلاث عطيات ثم تبيضين عليك بالماء فترين به هذه القرامة ببئتسا ببئتسا ببئتسا لاو ريوانا فيه روه مستد قالتا كذلكم قدينا خير بس سيدا آي بيداكم دوائش فاق ننیوه قال في المغني اتبق الله الأربع على أننا بو غير واجب هاستا لأن الله سنباددقين اتفاق يعني كان ناديهم وشهدون وشهدون واختلفوا في وجوب نقص في شغل مرضي ليوصي عن العين. ما نقول؟ لا كان العين باختلافها. لا في الاختلاف دي كوا نكانتهم. هذا الإمام واحد في من مداري إلى وجوب نقص. إنام يحمل المشهور من دكان من, من يعني دون رأيه دو المشروع لكي هو يجب أن يتبه واضبه أهل قال مهنم سألت أعمال عن المرأة تنقض شعرها من الحيض قال نعم فسأل مليان أعمال أفضل لذلك كزكا نبكاته وكتب فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجلامة كده كزكا نبكاته من الحيض ونشكاته من الجلامة فقال حدث أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلقوه هذا هو شيء بس بحديث أخناته نقصي خوي ده كله بيدوي كذا كذا كذا خاتمانيه ده أسماء يحبك الصديق لبيه غنبريك برسي فرمي سفكه حلو بيكي ودلقوه ولما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة الحديث لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا قل قضي رأسك وامتشطي كنت كان بكوا وامتشطي يعني شعر شك ما شطا ولأن أصل وجوب نقض الشعر ليتيفن وصول الماء إلى ما تحته فعفي عنه في قصر الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض حيض يجزارك باشا ماندي دان يأسكنا اخوة بلان زنابه دوان هموروشين هموروشين هموروشين هموروشين الى اخيه هموروشين الى اخيه الله يستنظر بشه ايه وذابا جادرين كانوا مشاكل اتراه كانوا مشاكل العلماء ومنهم لإلمة الثلاثة الى انه لا يجب غير ما نعمدني هذا نكرين أن محمد رجع. نقول بيتنا بكتوا ما شاء. يا أولاد لبالة. لبوه مو خياب قدرتي. قالوا ما, آمن ودي ما, آمن ودي ما دي لو كثير أكثر كاميرا تيناعا. هذا في إبراهيم سنة. إذا نا إذا والله ليني سنة. ما أبغي نبي. بس أعرف كوننا بقى أمينين. هذا خلاص يا دواء شو وقت الشدة. بس أول شيء خلاص تجيبيني. إيه خلاص أنا. نعم. خلاص. خلاص. لحدك بعدي إنسان. ل هو يدبر صند للشيخ علي القرني. ل لتبانة. حكمي تبانة فيها. الله راعي. جابنا هذا ولو دو هم فسیلی دارن. درستش کنن جواب میدادن. نه زنی، نه زن. باز دریس آبی هم بیم. نهی، یلا باشتر تعلق نداری. باشه؟ نیوید در کلاگی توپانه. چرا تو مسکنی تکلیسی؟ اگر بیشتریم دبی یلا باشتر تعلق نداری. باشتر تعلق دوستا. اوه لعبیش دیگه چی؟ لحظی و زنختی دکلی؟ همونی هست لعب. که وطن داری معنى يا وني خود له ودخي، جواب دلوقتي على دلوقتي لكل مقام المقال. إيه، يا نو لا يجب. لما روى مسلم عن أمي سلم أنها قالت، يا رسول الله إن يشد ضفر رأسي أبع قولي قال إنما فيك أن تحدي على رأسي ثلاث عتيقات أوش مطلقة. بع مطلقة يجبي بي؟ أبوك يتقيد لك. حديث سنه كتاظ وبيروي الروايات ما معمر اختار الموفق والمجد والشارح والشيخ تقي الدين يعني 200 وغيرهم لحديث ام سلمة السابق المدين مسلميك انما قال الشيخ عبد العزيز بن باس ابن باس الصحيح الله عليه انه لا يجب عليه نقض غسل الحيض لما وردت بعض الروايات في عنده مسلم عند مسلم ذات او الصحيح به طبعاً لا يعجب يعني خذوا كذا سنة مؤكدة سنة نقد واسد بيه ده كذا عليه أمن أفرس يأكل كذا آية أشد من الله رأسي بيرسم تنتقم يعني كذا أفعل قضوا للحيض والجلابة قال لا وماذا الجمهور إذا أنه إذا وصل الماء إلى جميعه شليها ظاهر وباطنياً من غير نقد لم يجب النقضة ماذا بالظمور يقول او قيش تهموش في ان كان او وان كان لا تعكيد من اقدامها في, ش... في, في زغط قطرة قطر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم الراجع في الدليل عدم وجوب النقص وجوب النقض في غصب العياة كعدم وجوب الزناب يتم واجمي ل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 لعمل الحديثين على الاستحباب والدليل من أن لا يجب النقد بعض الروايات حديث مسلم التي ذكرت الحيض من الجنابة وقد قال ابن في عن بعض هذه الروايات الصقيقة بحديث أمو سلمة الاقتصاد على ذكر الجنابة دون الحيض وليجب نقل الشعر الرأسي بمحفوظ الحائض وقال الباني إن ذكر الحيض في الحديث الشعر لا يجبك وفي هذا نقضي الدليل ذكر حيضي شاذ قال شو بدي يعني احمد يعني اذا كلامه هي اولادنا قبل سنه يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <ناي مقاري> احمد قوي المسألة. يعني على محمول محمول يعني لا يعني او, أو, أو أفضل ما لترى حتى على صحيحين صحيحين ما مخالفة أو غيرنا زينكو لكانت مخالفة ده تشرد أو يقصد ذكره بس إنهم لحيف واجب كبير أو واجب برال لتجنب إلى يوم ما يقدر تنواظبها تواجدنا هرس يقول إلى يوم محمد النبي إلى يعني هذا اللي واجب مستقيم يرسله ما هو حديث أبو بنس على رضي الله تعالى أنا قالت خاطت الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجلة لحائض ولا جنوبين روه ده الصحول ابن خزيما يك الشيخ اللي بعمل دانا ده عجلة في البيغمبي وخاصة في الميتي أمن مزقوت ريقنا بمزقوت لابد سيك حائض يان زنابابي كم يدنا هو مزقوت هو شعني ما بعمل داود لقيت ابن خزيما سيكي دي درجة الحديث دليل حديث حسن بلا بالمقابل جيزاندي أفضل من خليفة هذا كم جزار ويسى بس نعم مزجته ليش تبيه هو هو بتم الحديث لا أحل المسجد من الحلال بدل الحرام حلال بدل لا أرخص للحائضي مباسبة فيها يعني من رخصتنا حائض او حائض يعني تجدنا بدوى ان يمكتها في المسجد يعني لم مني مينة حائض جمعها حيض ويكفي ولو بدون تهاء التأنيذ لو لم تتأنيذ حائض لو لم تتأنيذ حائض لو لم تتأنيذ حائض حائض حامل مانية مرضع مانية هل صفتك خاص من النساء لا يحتاج إلى تهاء اما الطالب طالبة مدرس مدرسة ليرك أنا فرق بيننا وبيني ياوجن، بي بل أنا قد سمعت خالد ما شن، أهو؟ كيرف متاعك إنك أت، لأن العار رصوب المختصر بالمرأة فلا تحتاج الفرق بينها وبين الرجل إلا بتا بخلاف الرصوب المشترك قائم للذكر فإن ويقال للمرأة قائمة أن يبقى جلب ضمتين من أصابت الجناة يستوفي ذكر المؤنث، لبعوض شادي والمثنى والجنة جن لو دوش لو زوج نش خويا اذا كنتم جربا ما ياخذني الحديث اريد واحد سوره جيره تحريم المخلف في مسجد الحائض ومثل ان فساء درسني انسان بآفاد من اتوا لمسجد ساحه اضبي سواء منها ولكن هذا هو المسجد الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن المسجد يكون هناك من يمكن ان يكون هناك المرور يمكن المسجد يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون يعني ولو نيء ذكر بكتير زادا، بلامبل مقابل، أعتقد أفضل بيوتة ماري نيء ذكر بقولي شيء لبوقه، كيم كيم كتير زاد كتير زاد، بلامبل مقابل، أعتقد سو هو كشمولين هكا لجنا لجنا كمالت، لبوق زل زلابته زل زل عاية هكا زلاب، أوه لا بيت زلابي زل لقولي ولا جنوبا إلا عادري سبيل حتى تغتصلو كذا عبر سبيل رزقه والمعنى اجتنب مواضع الصلاة وهي المساجد وأن تنجوب إلا عبر طريق معنى هذا الشيء هو إلا شئين شكر النبيين ثامن قوله لا وحل المسجد المسجد ذات وعين وليس معنا ولذا ذا ذات العين ثم مسجد جوهرة الأرض مسجد مطهرة هو غدا ناري غادي نبازاج هذا شنو ها هو ذي دوي كيف ما قالوا لي قاضي ما وعين التعليم المفهوم من أنه لا يمكن أن ينصب على تلك الذات وان المراد منافعه من المكث والنوم راح كما قال تعالى حرمت عليكم ما انتكم فليس المراد الام بذاته انما المراد النكاح ليه حرام اللي تنسى دا كانت يبقى الجامز كثير دا يعني بيعني نكاح يعني نكشتي قال في المغني ويجوز العبور للحاجة من أخذ الشيء وتركه درسته لو حاضر الشيء السجي زيانستشو زيانستشو او كون الطريق فيه يا نبي ريكانه مجله الا لهم زي ذكربي باش يفرق بالوسطه والله مالك مسؤول وابن عبا وابن جميل بن مسعود بن جبير يعني سيده بن زويد والحسن يعني الحسن الصبري ودليل جوازي الاله الكريمه بدو ناولني الخمره للمسجد قلت هو الله عمدي دو قل قالت إني حائض أم أنت ماذا سيصلم فقلت إني حائضتك ليست في يدك سيصدق لصنعها وعن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنوبا مجدازا جابر ذبر من أجل أن يقرر ذلك لفره كادوا وصلني كل يوم الصبح كده اتابع الرسائل دي كان رجل من ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون جنبا فيتوضا ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه كاد الذنابت ده زوج جشب تبع بعض كده زوج جشب ده بجرى من الملائكه حقامها بلان نرجى بقى تمم دخلته ده انا ما بصفتش ترمودي سطو الشاش وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أختصر أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيهني الجنامة متفق عليه أمنه في أغنب الله صلى الله عليه وسلم ليك إناء ليكتش بيكوة وماتشش ودسمة أو دمو تختلف أيدينا بقول تختلف أيدينا أه... في يا دسمان فيك ذكر او او ذكر او يختلف كان... مثلاً كان امام مالك مثلا أه... كان إمام مالك مثلاً يختلف الى نافع مثلا يعني نافع ما مستيت إختلا... فلان لو تدائم اللي قبل الوسطاي فيستيان غورينو و او باختلاف فيستيان اللي جاوا اختلافي رئيس ثلاثه هم عليه وزاد ابن حبان ونلتقي وتلتقي ايدينا بس بعد كيف دخلت بكدغشت الحديث تختلفوا أيدنا في أيدينا فيه، اختلف أشياء لأن التفقه وما أن اختلافوا في إناي يعني في الإدخال فيه ونخرج منه. كهذا دستنا فيهم ولكن أبو خصنايو من هذا ذلك. وذالك يعني يدخل كل واحد منها منهما هذا وتقريباً من إناي بعد الآخر أو هو يخوي ذكر أو دستوا إدينا أو ذا. ولا في من إنا أو زحتما ليشها ثلاثة. أو ك... وشي ده دس بي. وقد بي بي. جاء في بعض الروايات البخاري من اناء واحد ليك تشتي من قدع يقال له فرق والفرق بفتحة قال النووي والافص قال من الأدير يسع ستة عشر رطلا هرطلك سار مدة و والجملة تختلف محلها النصب لأن حال من قول من إناء واحد والجملة بعد المعرفة حال وبعد والنصب تلتقي لا سيرها لا. سيرها ماليك. ماليك. تلتقي تستمعان اثناء اخذ والغرف من الاناء من الجنابه متعلق باغتسل ب... ب... وفي من معنى السببيه من على شيء من الجنابه على الرجل والمرأة اغتسال واجب لب... للجنابه لبفيا ولا إن اغتزال المرأة والرجل من إناء واحد لا يؤثر بإطارة الماء بالإجماع في أجل ما هو إناء ليك أو تأثير أو بالإجماع. يعني في السيناء. في السيناء إن وضع يده في الإناء الذي فيه الماء لا يأثبه الطورية حيث نبدو تشتكي تشتي عوقي أو بحاشقي لا نادا بل هو باقي على طهوريتي بل كل بحاشقي دميتها سلام جوازه أن يرى كل واحد من الزوجين بذن الآخر وعولته درست هاردرشل يو يكتبين نص التاسع سنين أدلولك وصل. تبي نمشي في دفتر <تصفيق> مسند وداخل دعت قول تعالى والذين هم لبروجهم حافظون إلا على أزواج مؤتى أما أو, أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منهم أو او علي شيء واش كدا عائشه على اساس بيرمبل ترمي صرم هل يك تمشي عورتي من دقيقه عورتي قزانه دقيقه تن باصاي كره دبيانشيو على حسب الموضوع اصلا استاذني يا للدرجاره تخسبوا حساب دور ما بيتحترم بين بين التقليل من الوضوء والغسل كم ما خوشش إلا بسي سكابلة قطين ثعلب نكعه وكم باش خاطر وخطير فهذا النهي بعد النبي صادم هو عايشة يقدر زيلان هو في نعين واحد هو اللي بيعم بساطم لقي, لقى داية عايش جاء في بعض الروايات البخاري من قدع يقال له الفرق والقذع إن شم شربي قال الباجي يعني أبو وليد الباجي الصواب أن صاعني أو ثلاثة أصع كما عليه الجماعي ألم نزجيت في الحديد شم في الحديد حسن عشرة النبي صام لأهلي ومشاركة لهم في أحوالهم وعم تطيبا للقلب وازاله الكلفه اقول لكم انا تيا قوي بتوالي انسان درس يعني خوشي خزاني خو يعني انت مش راكي بيغمبل ما صار لازمك قاعدك ده عايش زي قال سيرفيتن او كي وجانده لوجان او و و كي بيضربوا استفاد لهم خلنا نحكي هذا ها مو طراب ولا غادي، آه هو تذكر لي يا خدم، الله من کو با توجه به این موضوع نه دانی لبر آویتی هم برای نباعانیه هوا را در کنار دیگران نداشته، یعنی لوی ویژه که دو، لو اتو آخه عالمت راگیدیا، لثتو ویش کرد. آو زد وایه که دیگه ایگرت آن دو زارانو رویدا، ششیابو، هر دو زاریش هر خیلی برا کدمو، آو زاده آن خیلی برا کدیکه اوو که داي اسيو تك نوي ابكر قدي ما هي دي بركتكم يا على لي مكف قلت له يا كم دائما حتى خلش رابو اسدي هل بركتينكو فعل لي بركته قال لكم هنا خاص بنويه كل بي نستقدر لايدي كذا الله واسطاسه شي في بعضهم حفظاً في بعضه زواج النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من الصديق أواش فضي داعاشير صديق على سر بين فكم نقلنا للأمة من الأحكام الشرعية تنحى الشرعية وما نقل كذي تنزل جابي الصحابة يتوحليزك بخلتي جربي غمد يبوه داعاشة لبراسك لا لاسيمن الأعمال المنزلية التي لا يطلع عليها إلا المعاشر في منزل من طريق من وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعره جنابه تغسل الشعرة واتقوا البشر او ابن ود التمي وضعفه روح الشعر ضعيف أبو ابو ريرا ضعيف بيغمروا لجير هذا وشي لك ايا الشعر واتقوا البشر يعني بيشون؟ عن... عن... واتقوا البشر واتقوا البشر, واتقو البشر. واتقو وشياركي. وشياركي. ناكو ناكو واتقو يعني ونقول يعني فاشكه <تصفيق> إمام أحمد لدي عائشة جلبوه وفي رأي مشهور. هذا زكية حديث كان ضعيفة. من بس طبعا ما إمام معلق. لكن لماذا يجب ان يكون هناك استباط لانه يجب ان يكون هناك استباط لانه يكون هناك استباط لانه يكون هناك استباط لانه يكون هناك استباط لانه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 نظف وهو نقي باكر نقي. البشرة بفعل الباب الموحد التعدي وفتح الشين المعجمة. لو يدشين المعجمة يعني نخسلي سلبي معجما. ااا بعدها ظاهر الجلد دي مفده ظاهري ظاهر بيستيك. ما يخاف من الحجية ولا حاجة زي ما تجيها. وجوب الخصل من الزنابة والتأكل فيه. وعذب خوششة الزنابة والتأكل كنولي. لأنه لا صحو مع الحدث صلاة.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 ذلك صحيح او بس لا شيء بس لا يعني شيء وجب بالماء لا نقول شيء او قد تكون التفلا تكمل الطهارة او شيء منه ولو قليلا لا يجبه الطرف طب يا سيم ذلك أن اللذه قد عممت جميع البدن لا تتركها نقول لا شيء انت واقتصد فكذلك الماء لا بد ان يصيب جميع اجزائه كما أن جد الذاهي يعم بدنه لاصور اللذى في جميع البدن كو قبل الزناكه دي همو لا شيء دي بدكان لا مشركه عندي دي هو بالمحصل همو بالبدن دي بشوليه في تعميم الانتشار في تعميم الوضعي بخصوص دي على تعليق الأحكام دي للياء همو لا شيء دي بشولوا بل غير تروي حكمه كان لا تروي راسته وان الجنابه خروج السراره من جميع البدن ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين الشاملا لجميع وجوب تربية أصول الشعر وإيصال الماء الى ما تحتها, تحتها من البشرة الذي أبغلها تمشي أن كان موكاني والواء البشرة وذلك الماء إليها بيجادة وهو كان مؤبطا بقاته وهو على استحبابه ذلك في البدن باقيه سلاح إن تحت كل شعرة جنابة إما أن على ظاهره يدري للظاهرة يستحب إن عن فيكون معناه إن كل شعرة تحتها جزء لطيف من البدن لاحقته جنابة فلابد من ربطها بإصابة المالي هذا الجزء وإما ان نعمل على المبالغه فتكون المبالغه جاهزه الى اسمي ماضن حاضر اذا ينبغي لغدي باب المغذى نعم بدون باب يحسن ضيق اه قال العلماء ينبغي للمغتسل ان العدد الاكبر ان يتيقن وصول الماء الى مغابني وجميع بدني ده بتأكيد بكوا يقين بآتي تمش مكانني فيفتقر اصول شعري وغصاره أذنيه بمعوشكاني هات اجش تو ذا اليوم انتخابات الجاي اين غادي وتع دي وطي وامقي سرتي وبين اليتي وطير ركبتي ويكفي الظن بالاسبار سبحانك اللهم نحمدك سبحان الله الا الا ان <متضح> ناس لا <دارد وحضوب متضح> <متضح>